فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ لَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ